يوم تطلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا طعنا سادتنا وكبرا انا فاضلون السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذي لا تكونوا كالذين آبوا موسى فبرأهم الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً